أحمت ربك به زكريا إِذْ نَادَ رَبَّهُ نِداً خفياً قَالَ رَبِّ إِن وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي يرثني ويرث من آل يعقوب وجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلاب اسمه يحيا لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عنقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا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 وأوحى إليهم أن سبحوا بكرة واشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدن وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبا وناصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يباث حيا واقر في الكتاب مويمئذ ان تبدت من اهلها اذ ان تبدت من اهلها مكان شوقيا فتقضت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن من قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشرون وبغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جرع النقلة قالت يا ليتني ميت قبل هذا وَكُنْتَ لَسْمَنْ مَسِيَا فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَن لا تَحْزَنِي لا تَحْزَنِي قَدْ جَاءَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَنِيَا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِنَّ نَذَغْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيَّا يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُكِمْ وَأَسَوْا وَمَا كَانَت أُمُّكِ مُغِيبًا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 والسلام علي يوم أولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون حَالَهُ <تضحانه> إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّ مَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُون وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ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 وَأَنذِرُهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُدِيَ الْأَمْرِ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا تبيعني، فتبيعني، أهدك صوّاتاً سوية.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 وسأستغفر لك ربي شقيقيا فلما اعتزلهم وبايعوا دون من وَوَهَبْنَا لَهُم مِن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُم وَجَعَلْنَا لَهُم لِسَانَ صِلْقٍ عَلِيَّ وَالْقُرْنُ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا All voilà. وكان يأمو أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربي. I'm oh. خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقوا مغيا Altyazı مَجْعُوّشِيَة تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثْتُم مِّنْ قَبْلُ نَمَانْ كَانَتْ تَقِيَّة وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول ولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم مجتيا. ثم لنازعنا من كل شياطين أيهم أشد على رحماني يا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ فَالْيَوْمَ دُخِلُوا رَحْمَانٌ مَّتَى حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرّ حات خير النير ربك ثوابا وخير ما رد أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأو تين قال على الغيب أم التخلي عن دوامان عدا؟ قال سلكت ما يقول ولا مد له من العذاب مدا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 فلا تعجل عليهم إنما نمد لهم عدا يوم نحشو المتقين إلى الرحمن وفدا ونشوفوا الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقل جئتم شيئا إدا تكال السماوات يتفطرن من وتنزل قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْجِبَالِ وَهَدَّ أَنْ دَاوُ لِرَحْمَنٍ وَمَا كلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن هدا فإن أشرع به المتقين وترضع به قوم اللدّاء وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم هل تحس منهم؟ أحد أو تسمع لهم ركزا صدق الله العظيم.